يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارا عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا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 إن الله كان على كل شيء شهيد الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فالصادقات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتِقِيمًا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَذِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ نَشَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 فَإِن تَوَلّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوهُمْ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 وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 وميَّقتُ المُؤمِنُ مُتعمِدًا فجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فيها خالدًا فيها وغضبَ اللَّهُ عليهِ وَلَعَنهُ وأعَدَّله عذابًا عظيمًا يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبتم في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبِينوا وَلَا تَقُولوا لِمَن أَلْقى إلَيْكُمُ السلام لَستَ مُؤمِنًا تَبْتغُونَ عَرْضَ الحَيَاتِ الدُّنْيا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم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 وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا ويتبع غير سبيل المؤمنين ولهما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ظل ضل بعيدا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّ يَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اللاتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً وإني مرأة خافت من بعלה نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحة والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح.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 عن حكيمه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وَإِن تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا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 وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم